وكل ضلالة في النار فما زلنا في أحاديث في مناقب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها وصلنا إلى المنقبة الثاننة والعشرون نزلت آية, آية التيمم بسببها وفيها رحمة للمؤمنين وعد ذلك من بركاتها وصارت قرآن يتلاء عن آئشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء يعني كانوا في هذا السفر تأخروا بسبب العقد الذي انقطع لعائشة رضي الله عنها تقام النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه يبحثون عن هذا العقد ولم يكن معهم ماء فأت الناس إلى أبي بكر الصديق إلى والد أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة يعني يعاتبون الصديق رضي الله تعالى عنه ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على تخذي قد تقول عائشة جاء أبو بكر الصديق والنبي صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذها وكان قد نام فقال أبو بكر الصديق حبست الرسول الله والناس وليس والناس يعني حبست الرسول صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء يعني يعاتب عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيدهي في خاصرتي فتقول عائشة رضي الله عنها فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فحيه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ما فأنزل الله آية التيمم فتيمم يعني تيمم النبي والصحابة رضي الله تعالى عنهم. فقال أُسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل البقر؟ قالت هاشم: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبناه العقد تحته. إنما أرادوا ويأسوا من البحث عن العقد أقام البعير فإذا بالعقد تحت البعير. في رواية أخرى طبعا هذا حديث متفق عليه والأخرى رواية أخرى كذلك متفق عليه من رواية الإمام البخاري ومسلم أن عيشة رضي الله عنها تقول أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت معنى هلكت بمعنى ضاعت فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها فأدركتهم الصلاة وليس معهم فصلوا فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية التيمم فقال أسيد ابن حضير لعائشة جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا هذا الحديث له فوائد عظيمة من أدرد هذه الفوائد الفائدة الأولى تضيلت وبركت عائشة وآل أبي بكر رضي الله تعالى عنهم كما قال أسيد ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر وقوله كذلك جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا من تطلع إلى سيرة أم المؤمنين عائشة وجد ذلك سبحان الله مولاة بالبركة وكذلك قال قال أبي بكر رضي الله تعالى عنه ملؤ بالبركة الفائدة الثانية إباحة وجواز سفر المرأة مع زوجها وقد سبقت الإشارة إلى ذلك الفائدة الثالثة جواز العارية أو العارية كما في هذا الحديث كذلك فيه جواز عارية الحلي وجواز المسافرة بالعارية إذا كان بإذن المهير يعني إذا استدان أحد من أحد قوبا أو متاعا أو حليا أو غير ذلك هل يجوز أن يسافر به إذا كان صاحب هذا الملك أذن له فلا حرج في ذلك كما في هذا الحديث فيه جواز اتخاذ النساء القلائد لا حرج للمرأة أن تتخذ القلائد أن تلبس المرأة القلائد الفائدة الخامسة فيه الاعتناء بحفظ حقوق المسلمين وأموالهم حتى إن قلت ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قام على الكناس واخر الجيش واخر الصحابة وهم كانوا في سفر وليس معهم ما وذلك من شدة اعتنائه بحقوق غيره ويدل هذا الحديث كذلك على حرمة اموال المسلمين وانها لا تضع فان القلادة لم تكن لعائشة رضي الله عنها وانما كانت لأسماء كما في الرواية الاخرى عن عائشة انها استهارت من اسماء قلادة فهلكت الفاعل السادسة فيه النهي عن إضاعة المال حتى وإن قل. الفاعل السابعة فيه نسبة العارية لملك المعار لأنها في ذم لأنها في ذمته. فقول فقول عائشة رضي الله عنها عقد لي أصاب أن هذا العقد ليس لها. دل على ذلك الرواية الأخرى على أقوال كثير من أهل العلم لأن عائشة استعارت من أسماء قلادة، فإن كانت الحادثة واحدة فيقول نقول لا مخالفة بين هذه الروايات قول عائشة هذا عقد لي وبين الرواية الأخرى استعارت من أسماء قلادة لأنه لا لا مخالفة بينهما فهو في الحقيقة ملك لأسماء وإنما أضيف إلى عائشة لأنه كان في يدها وفي عهدتها الفائدة الثامنة جواز شكوى المرأة إلى أبيها وإن كان لها زوج لاحظوا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إنما جاءوا لأبي بكر الصديق وهو والد أم المؤمنة عائشة فشكوا صنيع عائشة ولم يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففي ذلك دلالة على أنه يجوز للرجل أو للمرأة أن تشتكي ابنة الرجل وإن كانت متزوجة هذه البنت كما في هذه الحادثة الفائدة التاسعة في طعم أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في خاصرة أم المؤمنين ومعاتبتها رضي الله تعالى عنهما يجي جواز تأديب الرجل ولده بالقول والفعل بل بالضرب ونحوه لأن الصديق رضي الله تعالى عنه كان يعاتبها ويقول كما تقول عائشة رضي الله عنها فعاتبني أبي بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيده في خصره إذا يجي تأديب الرجل لولديه ولبنته أقول حتى إن كانت هذه البنت كبيرة بل حتى إن كانت متزوجة بل إن كانت في غير بيت والدها كما في هذه الحادثة الفائدة العاشرة أدب أم المؤمنين عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم ويظهر ذلك في طعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه في خاصرتها وكان الأصل أن يقتضي هذا الطاعن أن تتحرك لألمها لأنه كان يطعنها في خاصرته في خاصرتها وتقول ما يمنعني من التحرك إلا تكرمة النبي صلى الله عليه وسلم تنظروا إلى رفق أم المؤمنين عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم تتألم وتكتم ألمها ذلك حتى لا توقظ النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذلك أدب جم ورفقها بالنبي صلى الله عليه وسلم وإشفاقها من أن تتحرك فخذها فينقطع على نبي الله صلى الله عليه وسلم النوم الفائد الحالي عشر أنه لا يندغي لقاب النائم من نومه بما في ذلك من تشويش عليه وإزعاج إلا إذا دعت الحاجة كصلاة أو عيرها الفائدة التي كان ذلك جواز دخول أقارب الزوجة بيت الزوج إذا كان لا يكره ذلك الزوج فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم على فخل عائشة رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم لا يكره ذلك ففيه جواز دخول الرجل على ابنته المتزوجة وإن كان زوجها عندها إذا لم يكن طبعا في وضع يعني يكون فيه مختل مع زوجته أو مختل بها لحاجته والله أعلم أيضا من فوائد هذا الحديث وهي فائدة خفية نوعا ما جواز ذكر الابن لوالده بالكنية كيف يصمت هذا تقول عائشة فجاء أبو بكر من أبو بكر هو والد عائشة رضي الله عنها فقالت فجاءت فجاء أبو بكر في ذلك من باب التوضيح والبيان وعلى العموم جواز أن تذكر المرأة وكنية والدها بالكنية والله تعالى أعلى وعلم. وليس في ذلك سوء أدل والله أعلم الفائدة الرابعة عشر وهذه يعني أبوثها لكل زوجين ألا وهي رقي وسمو العلاقة بين النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته عائشة كانت تجمعهما علاقة والله العظيم ما نستطيع يعني لو أردنا أن نحاول أن نصفها ونكتب ونقرأ وحاول الناس قديما وحديثا أن يصفوا مدى العلاقة والمحبة بين الرجل والمرأة لا والله لا نجد مثل هذه العلاقة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين زوجته بالحلال زوجته بالحلال تظهر ذلك في هذا المنظر ولكم أن تتخيلوا نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في نومه على فخذ زوجته رقي وسمو العلاقة بين النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته عائشة ويظهر في نومه على فخذه صلى الله عليه وسلم الفائدة الخامسة عشر أجمعت الأمة على جواز التيمم ولا تجد أي كتاب من كتب الفقه إلا وتعرضت لمسألة التيمم الفائدة السابسة عشر معرفة سبب نزول آية التيمم من يدرس علم أو علوم القرآن الكريم هناك من النواحي المهمة والمهمة جدا وهو علم أسباب النزول. من أسباب النزول أن تقع واقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي آيات بشأنها وقت وقوعها. كحال آية التيمم. ما سبب نزول آية التيمم؟ وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا الحديث. لم يجد ماء في سفر وتأخروا بسبب البحث على العقد ولم يجد ماء وحضرتهم الصلاة فأنزل الله عز وجل رحمة بالأمة آية التيمم فلذلك عد ذلك كما سبق من باب فضائل الأم المؤمنين عائشة ومن بركاتها الفائدة السابعة عشر جواز الإقامة في موضع لا ماء فيه أو يشك أنه لا ماء فيه طبعا المقصود لا ماء فيه لسبب الوبوء وإلا إذا كانت الشرب وهلكت الإنسان دون شرب هذا لا ينبغي ولكن إذا كان أراد الإنسان معه ماء يكفيه للشرب ولكن للتيمم قد لا يكفي أو يتعسر عليه فقال أهل العلم جواز الإقامة في موضع لا ماء فيه وإن يحتاج إلى التيمم تيمم لذلك قال بعض العلم يجوز سلوك الطريق التي ليس فيها ماء مقصود كما قلت ماء للشرب الفائدة ثمية عشر وهي حسن عاقبة المؤمن وأن أمر المؤمن كله خير وقد يكون الخير فيما يكرهه الإنسان قال تعالى فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وأن الفائدة الأخيرة أنه إذا نزل بالمؤمن العسر فإن, فإن اليسر يرافقه قال تعالى فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى وكذلك فيه عاقبة الصبر قال تعالى قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصالحين أجرهم بغير حساب أم المؤمنين في هذا الحديث عُكِبَت من قبل بعض الناس الذين اشتكوا إلى أبي بكنا الصديق وأبو بكنا الصديق رضي الله عنه عاتبها ولكن العاقبة كيف كانت كانت رحمة في المؤمنين قاطبة لا أقول في جيل الصحابة بل بعدهم إلى أن يشاء الله عز وجل نحن الآن نتيمم قبل الله عز وجل وكان من أسباب هذا التيمم هذه الواقع الحادثة التي صبرت عليها عائشة رضي الله عنها وأرضاها المنقبة التاسعة والعشرون أم المؤمنين عائشة هي أول من خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحياة الدنيا وزينة الحياة الدنيا أو الله ورسوله والدار الآخرة فماذا اختارت؟ اختارت الله ورسوله والدار الآخرة قال الله عز وجل في سورة الأحزاب يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسجحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكم أجرا عظيما عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي فقال إذني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويكي تقول عائشة رضي الله عنها لما أمر الله عز وجل الرسول أن يخير الزوجات الرسول إما قام معه أو أن يخترن الحياة الدنيا وزينة هذه الحياة الدنيا وزخرف الدنيا تقول قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إني ذاكر لك أمر وطبعا هي تقول فبدأ دي وهذه من باب الفضائل أنه بدأ بها كما ستأتي في فضائل الأم المؤمنة عائشة فقال لها إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن تعجلي حتى تستأملي أبويتي يعني لا تستعجلي في الجواب وإنما شاوري أبويتي قالت عائشة رضي الله عنها وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبوي لم يكنا يأمران بفراقه صلى الله عليه وسلم قالت ثم قال إن الله جل ثناؤه قال فتلى الآية يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن حياة الدنيا وزينتها إلى قول تعالى أجرا عظيما قالت فقلت ففي أي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة قالت ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت هذه من رواية الإمام البخاري في صحيحه وكذلك رأوه الإمام مسلم في رياية أخرى في صحيح الإمام البخاري كذلك قالت عائشة ثم أنزل الله تعالى آية التخيير فبدأ بأول امرأة من نسائه فاخترته ثم خير نسائه فقلنا مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها ثم خير نساءه كلهن فقلنا مثل ما قالت عائشة يعني اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة من ثوائل هذا الحديث في الحديث منقب ظاهرة لأم المؤمنين عائشة ثم لسائر الأمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن، فقد اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة فلهن عند الله أجرم عظيم وقد سقط فيما سبق ما الواجب على المؤمن تجاه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كما كماسق كثيرا من فضائلهم قال النووي إنما بدأ بها يعني بعائشة لفضيلتها لماذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة قبل زوجاته قال الإمام النووي إنما بدأ بها لفضيلتها الفائدة الثالثة وفي النصيحة قال النووي وقوله صلى الله عليه وسلم فلا عليك ألا تعجلي معناه ما يببرك ألا تعجلي وإنما قال لها ما قال شفقة عليها وعلى أبويها ونصيحة لهم في بقائها عنده صلى الله عليه وسلم فإنه خاف صلى الله عليه وسلم أن يحملها صغر سنها وقلة تجاربها على اختيار الفراق فيجب فراقها فتضر هي وأبواها وباقي النصوة بالاقتداء بها هذا كلام انتهى كلام الإمام النووي وفي قولي عليه السلام حتى تستأمري أبويك إشارة إلى البر بالوالدين كما في كذلك طلب النصح والمشورة منهما لأنهما أحرص الناس على نفع أولادهما أحرص الناس على نفع الولد هو والده وكذلك الوالدة في كما يقال ما أحد يتمنى أن يكون أحدا خيرا منه إلا الوالد يحب أن يكون هذا الابن الولد أن يكون في قابل ديام أفضل من والده في الحديث كذلك قال المشورة من صاحب الدين والعقل الفائدة كذلك من فوائد هذا الحديث في المبادرة إلى الخير ورض الله ورسوله كما في قول الأم المؤمنين عائشة فقلت في هذا ففي أي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة وكذلك هذا من باب المناقب لها يعني تقول في أي شيء أستأذن يعني أستأذن زخرة في الدنيا على مصاحبة وزواج النبي صلى الله عليه وسلم, وسلم وحب الله عز وجل وما عند الله عز وجل من خير في الدار الآخرة فلا أنتظر حتى أستأمر أحدا إذن في هذه من هذه الفوائد المبادرة إلى الخير ويظهر ذلك في قول أم المؤمنين عائشة فقلت ففي أي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة لم تنتظر حتى تسأل وتستفتي أي أحد حتى وإن كان أبو بكر وأمر من والدها ربي الله تعالى عنهم والأمر بالخير والاستنجال بالخير أمر منذوح ذكر الله عز وجل قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم قال الله عز وجل على لسان موسى وعجلت إليك ربي لترضى فإذن المسابقة والوالإسراع في الخيرات منا هو ممدود. السؤال الأخير هي مسألة فقهية أن من خير زوجته فاختارته لم يكن ذلك طلاقا. إذا قال الرجل أنت إما تبقي معي أو تذهب عند والدتي لم يكن ذلك طلاقا ولم تقع به فرقة. فقد صلحت عائشة رضي الله تعالى عنها بقولها خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعده طلاق وفي لفظ فلم يكن طلاق وفي لفظ آخر فلم يعده علينا شيئا المنقبة التي قال هذه المنقبة الثلاثون جهدها وصدقتها رضي الله تعالى عنها عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءتني امرأة ما هدمتان تسألني يعني تسألنها تصل طعاما أو مالا فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين النتيها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه فقال النبي صلى الله عليه وسلم من جلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار هذا حديث له فوائد عظيمة جدا سأسق من أهمها أولا حال بيت النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته رضي الله عنهما في زهدهم حال بيت النبوة عائشة رضي الله عنها زوجة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معذرة يعني ما أدري لعله لهم في إشكال في الغرف الصافي اللهم سامح عن عروة رضي الله تعالى عنه عن عروة رحم الله عز وجل عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلا في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار لم يطبخ فيها فقلت يا خاله ما كان يعيشكم قالت رضي الله عنها الأسودان التمر والماء إلا أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيرا لا حول يعني سبحان الله إلا في هناك إشكالية اليوم كما قلت في الغرب يعني ألحظ أني أخرج كثيرا وأعود وليس هذا الحال عندي لوحدي والله تعالى أعلى وأعلم فلا أدري يعني من أين أعيد هل كم الحديث السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله سأعيد هذه الفائدة لأن حدث كثيرا من التقطع في الصوت فلا أدري هل سمعت أو لا لذلك سأعيدها إن شاء الله الفائدة الأولى حال بيت النبوة صلى الله عليه وسلم وزوجاته رضي الله تعالى عنهن وهذا يظهر فيه زهد النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك زهد زوجات النبي التي اختارنا الله ورسوله والدار الآخرة يجب أن نربط هذا الحديث بما سبق لما تختار أم المؤمنين عائشة وكذلك زوجات النبي الحياة مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في قصور ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في أبنية مشيدة وإنما هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة زوجت أفضل بشر محمد صلى الله عليه وسلم ليس في بيتها غير تمرة واحدة الله أكثر سبحان الله ليس فيها بيتها إلا تمرة واحدة الآن لو يعني ذهب أي واحد منا إلى بيته سيجد الكثير والكثير من الخيرات ومع ذلك يطرق على الباب يأتيه فقير أو فقيرة يقول الله ما عنده شيء، مع أن عنده في البيت كنوزا لو لو عند الصحابة هذا كنوز سبحان الله أشكال وألوان من الأطعمة في التلاجة وغير ذلك سبحان الله ومع ذلك عائشة رضي الله عنها تختار النبي صلى الله عليه وسلم وليس في بيتها إلا تمرة واحدة وتتصدق بهذه التمرة لا تقول والله أريد أن أحتفظ بها وإنما تتصدق لهذه التمرة أكمل اللهم صل في الصحيحين العروة عن, عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار طبعا المقصود بذلك النار للطعام ما يطبخ عليه فقلت يا خالة يسأل عروة عائشة أم المؤمن فقلت يا خالة ما كان يعيشكم قالت الأسودان التمر والماء هكذا حال زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا حال النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا كانوا يقتاتون على ماذا كانوا يعيشون على الأسودان أسودان التمر والماء تقول إلا أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كانت لهم منائح وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانهم في في فيسقينه كانوا يهدين النبي صلى الله عليه وسلم من ألبانهم هكذا حال المصطفى صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الفائدة الثانية من هذا الحديث صبر المرأة على حال زوجها وحال معيشتي اسمعي يا أمت الله اسمعي يا أختي في الله على المرأة أن تصبر على حال زوجها فقد كانت حال عائشة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم كما تقرؤون وكما تسمعون والأخبار في ذلك مشهورة وليس هذا من باب المبالغات فإنما كان من باب الحقائق يعني فتصبر الزوجة على حال زوجها لا أظن أن زوجا يعيش زوجته بحيث في زماننا بحيث أن يأتيه أو تأتيها طارق ولا تجد حبة تمشي بيت لذلك اطلق الله عز وجل واشكر الله على نعمه واشكر الله عز وجل على نعمه وكما قيل بالشكر تدوم النعم لإن شكرتم لأزيدنكم وكذلك تصبر البنت والإذن على حال والدهم فإن الأرزاق بيد الله عز وجل ولناث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة فإلى الثالثة فضل الصدقة ولو بالقليل فقد تصدقت عائشة رضي الله تعالى عنها بتمرة واحدة ولم يكن عندها غير هذه التمرة ولم تستحقرها لم تقل والله هذه التمرة ماذا تفعل؟ مع هذه المرأة ومع بنا... مع ابنتيها قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره بل في بعض الأثار أن عائشة رضي الله عنها جاءها فقير فتصدقت بحبة عنب حبة واحدة فلما سئلت فأنها تبرعت أو تصدقت بتم بحبة عنب واحدة فلما قيل لها قالت فمن يعمل يتقال ذرة خيرا يرى كم في هذا الحب من ذرات هذا يدل على عظيم ثقها رضي الله تعالى عنها الفائدة الرابعة وفيه عدم السلام عليكم الفائدة الخامسة رحمة الأم بأولادها وإيثارهم على نفسها لاحظوا أن هذه المرأة أخذت هذه حبة التمرأ ولم تأكلها وإنما قسمتها بين بناتها والنبي صلى الله عليه وسلم مدح فعل هذه المرأة كما فيه في الحديث عموم الإثار بشكل عام عائشة آثرت هذه المرأة والمرأة آثرت هاتين البنات الصغيرات في كذلك في الحديث الرحمة والشفقة على الصغار وواضح في هذا الحديث السائل السابع الإحسان والرفق بالبنات وأن ذلك من أسباب دخول الجنة واللي من النيران والأحاديث لذلك ذلك مشهورة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم السائل الثامنة كذلك هذا أوجهها للأخوات المتزوجات خاصة ألا وهي إخبار الزوجة بما يحدث معها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما أعطت هذه التمرة للسائلة وقسمت هذه السائلة هذه التمرة بين ابنتيها ماذا قالت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه إذن يمدغي للمرأة الزوجة الأمينة أن تحدث بما يحدث معها في الأمور العظام وكذلك في الأمور اليسيرة كما في مثل هذا الحديث فائدة التاسعة فيه أن من كرم الله تعالى أنه ينيل الإنسان الفوز بالجنة والنجاء من النار بالعمل اليسير كما جاء في الحديث الصحيح اتقوا النار ولو بشق تمره فضل الله عزيزي عظيم. قد تعمل عملاً جسيراً ثم يغفر الله عزيزي لك ويشكر الله عزيزي صمعتها تدخل بذلك الجنة وحديث البغي الذي أسقط الكلف فغفر الله لها بسبب وسقيا بهينة وحديث ذلك كثيراً جداً العمل الجسير أحياناً قد يكون سبباً في دخول الجنة آخر الفوائد في بعض النسخ التي كتبت البخاري وهذا كثيرا من يقرأ في فتح الباري يلاحظ هذه الفائدة الفائدة الأخيرة تعدد النسخ في الكتب كالبخاري ومسلم وغيرها وهذا مما يعرفه طلبة العلم لا من اعتلى في التحقيق أو قرأ كتب أهل العلم في هذا الحديث في بعض النسخ في البخاري من يلي من هذه البنات شيئا؟ من يلي في بعض النسخ من بوليا بالباء من البلاء. إذا المعنى الأول من يلي من الولاية والمعنى الثاني من بوليا من البلاء. حقيقة هذا الحديث يعني سأذكره مرة قادمة إن شاء الله تكمل لبعض الآثار الدالة على زهدي أم المؤمنين إن شاء الله عنها. ولكن بسبب سبحان الله كثرة الانقطاع سأضطر أن أقف و... بشكل عام يعني هو انتهى الدرس وعذروني لكثرة انفصال النت فلا أدري ما السبب اللهم صاعم ومن فاته شيء يعني بعض الأخوة زهمل الخير أو الأخوات يسجلون ويضعون التسجيل في كتابة القراءات العشر فمن شاء أن يراجع أو أن إلى قطع عنده النبت أو غير ذلك فله أن يراجع وإزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته